أعوذ الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الرحمن الرحيم مال يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعي اهدنا الصراق المستقيم صراق الذي